بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو محرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن افتغى وراء ذلك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صدواتهم يحافظون أولئك هم الذين يرثون لفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا اللَّحْمَ فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ القانخض فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لمنكود ثم انكم يوم القيامه ستبعثون وَل قز خدكَُ فَ قَكُ سبَ قَر إق مَكََّا عَنخَنوق